وَقُلِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّٰحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ إن الله لا يحب من كان مرتالا فخورا الذين يبخلون ويامرون الناس بالبطل ويكتمون ما آتاهم الله من فصله وأعتدنا للكافرين عذابا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 وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوَا مَنُّوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِنْهَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَمَن تَقَحَّتْ حَسَنَةٌ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا فَتَيْتَ إِلَى جَنَّاتٍ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَلَنَا بِكَ عَلَا أُولَاءِ يومئذ يود الذين كفروا وعطوا الرسول لو تستوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا لا تقربوا الصوت وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا لا عابري شبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء الغائط أو نامستم النساء أو نامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مُقْعِدًا قَيْدًا فَسَخَّرُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ الله كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُصِبَ لَهُمْ نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ والله أعلم بآجائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْلَ مُسْمَعٍ وَرَائِنَا لَيْلًا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ وَلَوَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَقَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرُوا مَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ ولا تلعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا مصدقا لما معكم من قبل أنتم لا قوم يسوجوها فنردها على ادبارها او لنلعنهم كما لعن ما اتى بسبط وكان امر الله مفرولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما يدون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد استرى إثما عظيما ألم تر إلا الذين يجدكون أنفسهم فَاللَّهُ يُذَكِّرُ مَن يَشَاءُ وَرَا يَظْلِمُونَ فَتِيلًا قُلْ بَلْ كَيْفَ يَكْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا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 وال اللهَّهُ من صَبْ لَقَذَ تَن إذْرَهمَ آل الكتَلَ وَالقِكمَةَ وَآ تَينَهُّكَم ظمَا فَمِنْهُم من مَنَ بِهِ وَمنِنّ من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نفتيهم نارا كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا auprès khi đi